السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب استعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وما المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها لم يأتِ قُنَّذِيرٌ قالوا بلَقَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِمَّا إن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنْ نا نسمع أو نعقل ما قلنا في أصحاب السعيير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.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 وكلوا من رزقي وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء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 إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه ظلفا سيئات وجوه الذين كفوا، وقيل هذا الذي كنت به تدعون؟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 الأصبع ما أقوم غضبا فمن يأتيكم بما